السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته واهلا ب ك م في اللقاء رقم تمنيه في اللقاء السابق في الشريط رقم سبعه اتكلمنا عن حروف الاخفاء وقلنا ان عدد حروف الاخفاء خمسطاشر صف ذا سنه كم جاد شخص قد سمى دم طيب ز د في تقى ضع ظالمه قلنا ان نون ا ل س ك ن ة والتنوين اذا كان م ع ن ا نون س ك ن ة او تنوين وجه بعدها اي حرف من هذه الحروف بيحصل للحرف ده اخفاء الحروف دي خمستاشر اتكلمنا عن خمسه منهم اتكلمنا عن الص ا اتكلمنا عن ا ل ذ ا ل اتكلمنا عن ا ل ث ا ء اتكلمنا عن الجيم اتكلمنا عن الكاف اتكلمنا عن خمس حروف فاضل عشر حروف اللي هي الشين القاف السين الدال الطاء ا ل زال الفه التاء الضال ا ل ظ ه وحنضرب أ م ث ل ة إ ذ ا ج ت لنا نون س ا ك ن ة أ و تنوين حنعمل في الحرف إ ي ه وحنقوله ز ا ي فالشين أ و ل ا الشين ممكن بتيجي من حرف أ و من ك ل م ة أ و من كلمتين اللي هو ا ل إ خ ف ا ء فالشين إ ذ ا ج ت لنا النون حنقول منشوره ن و ن س ا ك ن ة بعدها شين حنعمل فيها ايه نخفيها و ن ق و ل ن ه ا شوف منشوره خلاص وممكن بتيجي من كلمتين ن و ن س ا ك ن ة وبعدها الشين في كلمتين انشاء شوف إن اوعى تقولي انشاء حنخفي وحنغن والغنه بمقدار حركتين أ م ا التنوين فلابد ا ن يجي من كلمتين يعني النون ممكن تيجي في ك ل م ة أ و كلمتين زي ما احنا قلنا إ ن م ا التنوين لابد ا ن يجي من كلمتين شوف باسين شديد هي باسين ا ل ل ت ن و ي ن وبعده ايه شين إ ذ ن يبقى حغني وحخفي باسين شديد ط ب القاف نون سكنه بعدها قاف ف أ ن ق ذ ك م ف أ ن نون ايه وبعدها قاف والقاف من حروف ا ل إ خ ف ا ء إ ذ ا حغن وحخفي ف أ ن ق ذ ك م خلاص طيب من كلمتين من قبل اه من قبل اوعى تقولي ل من قبل اوعى تستعمل لسانك خلاص طيب التنوين التنوين لابد ان يكون من كلمتين مش من ك ل م ة و ا ح د ة شوف سميع قريب اوعى تقولي ل سميع قريب لا سميع قريب بنخفي و ب ن غ م و ع ل ا م ة الاخفاء ان الحرف بدون تشديد شوف سميع ق خلاف الادغام الادغام بيبقى الحرف مشدد خلاص السين الانسان اذا ما ق ل ش الانسان الانسان طيب من كلمتين من سيئاتكم شوف من س... شوف من, س... من سيئاتكم طيب والتنوين التنوين رجلا سلما لرجل شوف رجلا سلما شوف تنوين وبعده سين والسين من حروف ا ل إ خ ف ا ء إ ذ ن ح و اخف طيب الدال اندد اوعى تقولي ان دا دا ما تضربش لسانك في حلق ب ؤ ك وتقولي ان دا دا ان دا دا خلاص ج ب ي ل كلمه ط ب من كلمتين ان دعو ان دع ن س ك ن ة وبعدها الدال والدال من حروف الاخفاء طيب من كلمتين التنوين بقى شوف ك أ س ا بهاقه اوعى تقولي ك أ س ا بهاقه لا بنختي ونغن ونغن بمقدار حركتين واسمع كمان ك أ س ا بهاقه خلاص طيب الطاء فانطلق ا فن نون س ك ن ا و بعدها طه ا و ا ل طه ا من حروف ا ل إ خ ف ا ء إ ذ ن حرم و أ خ ف ي فان طالع قو خلاص طب من كلمه ت ي ن ما و ممكن من ك ل م ة و من كلمه ان ي ن ش ا ك ن ة خ ل ا ف ا ل ت ن و ي ن ا ل ل ل ي ا ب د إ نيجي من ك ل م ت ي ن جيباء و إ ن طائفه ان و إ ن ط ا ئ ف ت ن شو ف وين ط ا ئ ف ت ن خلاص اتنين ل و بقى ك ش ج ر ا ت ط ي ب ة شو ف ك ش ج ر ا ت ط ي ب ة تنين و و ب ع د ه و تا وطا ء من حروف الاخفاء ا ذ ا ح ظ و ن وحفي ك ش ج ر ا ت ط ي ب ة ازين ل تنزيل نون س ا ك ن ة اي تن وبعدها الزين والزين من حروف الاخفاء ا ذ ا اغني و ق ف ي تنزيل خلاص طب من كلمتين نون س ا ك ن ة من زوال شوف من زوال من زوال ا و ع تقولي من زوال لا من زوال طيب التنوين صعيدا زلقا صعيدا زلقا شوف اي تنوين وبعد ا ل زين وزين ا ل من حروف الاخفاء ا ل غ ن ة مع الاخفاء صعيدا زلقا طب الف من ك ل م ة نون ش ك ن ة بعدها ف من طاقه زاي لا ن ف ض و شوف ما تقولش لا ن ف ض و ما تستعملش لسانك بقولك لا ن ف ا شوف لا ن ف ا لا ن ف ض و طب من كلمتين نون سكن ا من فوقهم من وبعدها الفه والفه من حروف الاخفاء من فوقهم طب ا ل ت ن و ي ن التنوين اللي هو الضمتين والكسرتين والفتحتين ده بيدوك نون ز ا ئ د ة شوف خالدا شوف تنوين اهو وبعده ايه ف ه نقولها ازاي ننفق ازاي هذه ا ل ك ل م ة خالدا فيها ت غ ن وتخفي خالدا فيها خلاص ا ت ه نون س ك ن ه و بعدها ت ه منتهون شوف من تا و خد بالك اسمع نطق كويس اوعى تقولي من ت هون اوعى تضرب لسانك فحال ي ابوك وتقولي من لا من تا ته. من ت هون دي من ك ل م ة طب من كلمتين ومن تا ب ش و ف و م ن هذه ك ل م ة و ا ل ك ل م ة الاخرى تاب ومن تاب خلاص طب التنوين والتنوين انت عارف لابد ان ي و ج ي من كلمتين جنات تجري من تحتها الانهار شوف جنات تجري خلاص الضاب نون س ك ن ة بعدها ضاب من ضل و ضود ضود د من دودة من خ ا ص و من ضل من كلمتين اهي ومن, ومن ضل طيب ا ل ت ن و ي ن وانت عارف انه لازم يجي من ايه من كلمتين قوما ضالين قوما تنوين وبعد ه ايه ضاد حامل ايه ا ل ضاد من حروف الاخفاء حاخفي وغن قوما ضالين ولغن ا ة لا تزيد ولا تنقص عن حركتين اضاد ل وضاد ي اخر حرف من حروف الاخفاء معنا منظرون من ظ شوف يبقى نون س ا ك ن ة والنون ا ل س ا ك ن ة اللي بدون تشكيل ل ل عليها لا خ س ر ة ولا ف ت ح ة ولا ض م ة معلهاش كمان السكون من ظ واخد بالك منظرون دي من ك ل م ة ط ب من كلمتين من ظلم من ظلم نون س ا ك ن ة بعدها ظ من ظلم طيب من كلمتين ودي اخر ك ل م ة م ع ن ا قوم ظلم هي قوم من ظلم تنوين لكن بعض ض ه ر الظهر من حروف الاخفاء اذن اخفي وغن قوم ظلم يبقى احنا دلوقتي في شريط رقم س ب ع ة خدنا خمس حروف من حروف الاخفاء وفي هذا الدرس خدنا عشر حروف من حروف ا ل إ خ ف ا ء يبقى خدنا خ م س ت ا ش ر حرف وهم خ م س ت ا ش ر حرف حروف ا ل إ خ ف ا ء قبل كده خدنا حروف الادغام يرملون وهم ست حروف وخدنا قبل كده حروف ا ل إ ظ ه ا ر وهم ب ر ض ه ست حروف يبقى س ت ة و س ت ة ا ت ن ا ش ر وخمسه عشر حروف ا ل إ خ ف ا ء يبقوا سبعه وعشرين فاضل حرف واحد حرف الاقلاب حناخده في الشريط المقبل إ ن شاء الله و ن ب د أ نفتح ا ل م ص ح ف مع بعض و ن ب د أ أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ح ن ب د أ من س و ر ة البقره ا ل آ ي ة رقم ت س ع ة وثلاثين والذين كذبوا والذين طلع لسانك في الذال دائما والذين ايه تقولي كفروا كفروا طب قولي اللي بعدها هتقولي ايه وكذبوا يا سلام شفت بقى قلت الاولى كفروا اعرف تماما ان كل كف في ا ل ق ر آ ن ك ه ن ش ك ا قلت هنا والذين قفروا قفه غلط وبعدين رجعت وقلتلي وكذبوا هي الكاف دي الصحيحه طب قلنا ليه كفروا وقلنا ليه كذبوا قلنا الاولى غلط والتانيه صح ليه الاولى علشان فيها الراء الراء مفخمه لانها مضمومه وخد بالك ففي حرف من حروف الايه التفخيمه لانها مفخمه لان الراء ممكن تيجي مفخمه ومرققه هنا بقى مفخمه انما ا ل ك ل م ة ا ل ت ا ن ي ة و ك ذ ب و ا كلها حروف مرققه علشان ت د ه قلتها صح انما انا عايزك تبقى دقيق في ا ل ن ق واحنا خدنا الحاجات دي قبل كده احنا بنقول على الحاجات اللي احنا خدناها اذن حنقول والذين كفروا مش كفروا واذا قلت كفروا حتقول له ف ا والفه ب ر ض و فا مش فا خلاص والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا تمد المدود اجد بعض شوف ب آ ي ا ت ن ا خلاص لكن إ ذ ا وصلت ه ن د د أ ر ب ع حركات علشان ا ل ه م ز ة بتاعه إ ي ه أ و ل ئ ك ف إ ذ ا وصلنا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك يبقى ح ا م د إ ن م ا عند الوقت حكتفي بالمد الطبيعي واقول وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا خلاص أ و ل ئ ك في واو صغيره عليها خ م س ة احنا ماخدناهاش لكن دي لا تنطق حالين وبعدين ان شاء الله حناخدها في درس مقبل خلاص أ و ل ئ ك لازم تمد أ ر ب ع حركات أ و ل ئ ك دي المدول دي انت ماخدتهاش س ن ق خ ل ه ا ان شاء الله فيما بعد ونعرف ح كل ا ل م ج و د في ا ل ق ر آ ن لكن حاليا لازم تمد هذه ا ل ك ل م ة أ ر ب ع حركات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب أ ن ا ح ر ك ز على الحاجات اللي احنا خدناها إ ذ ا منقولش أ ص ح ا ب آ غلط و ح ا ح ا غلط احنا خدنا الهمزه انها دائما م ر ق ق ة أ ق و ل اصحاب خ ل اولئك ص أ ص ح ا ب النار النون احنا خدناها تجي هنا وتقولي النار النار لا يا سيدي النار تنفع النار دي الناس زي يا أ ي ه ا الناس هتقولي النار ولا يا أ ي ه ا الناس الناس خلاص كل نون في ا ل ق ر آ ن م ر ق ق ما ت ق و ل ش النار برضه ب ت س أ ل ن ي وبتقول لي امال انا قلت انورلي اقولك علشان ا ل ر ا ح ة تقف و عليها فتفاقم انما عند الوصل الرقد ه ي م ر ق ق ة لانها م ك س و ر ة اولئك اصحاب النار هم فيها شوف النار هم إذا وصلت صحيح انما عند الوقت حنفقم الراء واحنا ماخدناش الدرس د ه حنخده فيما بعد لكن مؤقتا تعرف الوقف ع ل ى الراء تفقم والنار ده النون دائما ه ل ن ن و د ا ترقب هم فيها هم بلا حكم ا ل م ي ن جهه لكن متقولنهاش ا بعدين حناخدها ان شاء الله فيها كلها م ر ق ق ة خالدون انتخبت الخاه الخاه في ا ل ق ر آ ن دائما مادام م ف ت و ح ة خاه تقول يا خبره ب ي ض عمرك سمعت واحد يقولك يا خبره ب ي ض مش ممكن ش و ب ا ل ف ا ل ق ا ه دائما ا ل ق ا ه ا ل م ف ت و ح ة تبقى خاه ممكن تبقى خيل اذا كانت م ك س و ر ة ان اخيل من نخيل انما م ف ت و ح ة خاه خلاص هم فيها خالدون يا بني في عندي شرطه فوق الياء علشان تمدها حركتين ي ا ر س م ل ك ا يكتب ا ل ق ر آ ن هكذا وينطق كما تسمعه ي ا يا بني اذا وقفت يا بني حوصل حمدها اربع حركات يا بني اسرائيل و إ ح ن ا خدنا أ و ل ئ ك قلنا لازم تمد م دام ا ل ك ل م ة فيها ه م ز ة سواء في وسط ا ل ك ل م ة أ و في آ خ ر ا ل ك ل م ة مد واجب ف إ س ر ا ئ ي ل لازم تمدها أ ر ب ع حركات وتقول إ س ر ا ئ ي ل خلاص يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا اذ ذل لازم تطلع لسانك فيها والكاف م ض م و م ة والراء م ف خ م ة اذكروا نعمتي نعمتي اذا وقفت انما اذا وصلت الياء م ف ت و ح ة نعمتي التي التي اربع حركات حناخد ا ل م د و د دي فيما بعد انعمت عليكم شوف انعمت شوف النون دي م ر ق ق ة ازاي انعمت عليكم عليكم كلها م ر ق ق ة وانت قلتها ص ح ي ح ة واوفوا ما تقولش واوفوا واوفوا وا وا و ا ي ر ا ئ الواودي و ر ا ئ ا ل ه م ز ة و ر ا ئ الواو اللي بعدها واوفوا بعهدي بعهدي فيكو الي شرط ع ر ي ض ة علشان تمد اذا وصلت اربع حركات وتمد حركتين مد طبيعي اذا وقفت تقول بعهدي اذا وصلت بعهدي اوفي بعهدكم علشان كل مده بعده همس بنمده اربع حركات بعهدي اوفي بعهدكم وقوفي في ا ل و ا ه ي علشان تمدها اوف اذا وقفت تقول اوف وده مش وقف لكن اذا وصلت برضه هنقول اوفي بعهدكم بعهدكم كلها م ر ق ق ة والمين السكنه ح ن أ خ ذ حكمها ان شاء الله فيما بعد و إ ي ا ي ها تقول فارهبون فا غلط احنا قلنا الف نحن ا بنركز على الحاجات اللي احنا خدناها انا مش بركز معاك على الحاجات اللي لسه ما خدتهاش انا بركز معاك على ا ل ح ا ج ة اللي انت خ د ت ه شوف واياي متقولش ا فرهبون فا الفه دائما فا هنقول إ ي ه فرهبون الفه حرقاها واله ب ر ض و حرقاها ماقولش فارهاها هابون شوف فرهبون ر أ ى اله اله دائما في ا ل ق ر آ ن م ر ق ق ة أ ق و ل ل ك هات بريشه هات جنيه ها هات شوف مش هات متقولش فرهاه فرهاه خلاص هنرقى اليه الفه و هنرقى الهت فرها ب و آ م ن و ا في ه م ز ة وبعدها مد وانت ما كدتش الحكم ده ح ن أ خ ذ فيما بعد لكن دي حنقول و آ و آ م ن و ا و آ م ن و ا بما شفت الشرطه ا ل ع ر ي ض ة أ ي بعدها همزه ح ن أ خ ذ ا ل أ ح ك ا م دي فيما بعد لكن عند الوصل بنقول و آ م ن و ا بما شوف ب م انزل خلاص أ آ ج ت لك يا عم النون اللي بعدها ايه الزين نعمل بقى فئه مواهب ن ت خلاص ن وبعدها ن و زين يبقى الزين من حروف الإيه الاخفاء والنون ا ل ع ل ا م ة بتاعتك بدون تشكيله معلهاش السكون يبقى ح ق ف ي ه ا اغسي وغن ه و ده الحكم اللي احنا خدناه بما أ ن ز ل ت ا لسه ياخذين الاحكام دلوقتي、أوه. بما أ ن ز ل يبقى حغن و ح ق ف ي والزين لا تشدد يبقاش ح ر ف مشدد ده حروف الاخفاء لا تشدد شوف البلد بما أ ن ز ل ت خلاص مصدقه كتير أ و ي ج يقولك م ص د ق ة مصدي ض ي يا راجل ضيء ايه؟, ايه تقولي ان ا ل ض ي ن عند الله ا ل إ س ل ا م الضيم ولا تقولي ي ه ا و كده إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م يعني الدين تقول أ م ر الدين ولا تقول امر الضيم بتقولي بتقول هنا ليه بقى مصدي مصدي لا مصدي طلع الدال دال خ ا ل ص ة هي الدم دي بمصاب م ف خ م ة و ق ا ف م ف خ م ة وهي في النص اد كل حرف حقه مصدقا ي م ص د لما احنا خدنا حكم الادغام اللام نون النون, النون السكن ت ع ت يرملون خدنا حروف الادغام قلنا اللام والراء لا يغنوا شوف يبقى ا ض غ ا م كامل بدون غنى جات لك اللمه ا ه ي شوف حنقول مصدقا لما م... و ع ى تقول مصدقا لما ليه تقول ل اللام من حروف يرملون حروف ا ل ا ض غ ا م واللام ا ض غ ا م كامل بدون غنى اذا لما جيني نون س ك ن ة او تنوين زي ده وبعده لام اوراق ما غنش ا ن ت ا ز ا ي اقول مصدقا لما اوعى تقول لي مصدقا لما لا خلاص ادغام كامل بدون ق ل ن ا وارجع للشرايط ا س م ح ه ا حتعرف حروف الادغام ونطقها ازاي خلاص مصدقا لما معكم لما كلها حروف م ر ق ق ة معكم حروف م ر ق ق ة ولا تكونوا ولا شوف الوقت بتقولها ص ح ي ح ة ازاي واللام ص ح ي ح ة ازاي علشان كل الحروف دي م ر ق ق ة ولا تكون عند المد يبقى انا ح م د اربع حركات عند الوصل ولا تكون اول كافر به اول كافر شوف الكافر شوف انت ق ل ه ا ص ي ح ازاي اول كافر اول ما ابتدينا ل ل آ ي ة قلنا ايه والذين كفروا ا فاكر كفر شوف إ ن م ا هنا جيت وقلتها ص ح ي ح ة ل أ ن كل الحروف هنا م ر ق ق ة أ و ل كاسر شوف كاسر خلاص كاسر ب الله أ ن ا عندي الراء تحتها م أ ص ل ه ا كاسر ه ا وعندي م وبعدها ب ي أو دا الأخير دا الحكم اللي ما خدناهوش ه ن ا د و فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله انما حاليا انطق وقول كافر به ولا تكونوا اول كافر به اوعى تضم شفايفك هنا وتقولي كافر به ولا تقلبها لنين خ ا ل ص ة وتقولي كافر به لا تقول لكافر به بالنون ولا تقولهالي بالمين افتح شفايفك ش و ي علشان تقدر تطلع هذا ا ل ح ر ف حناخده بالتفصيل في الشريط المقبل ان شاء الله ولا تشتروا شوف ولا تشتروا انا قلتها ص ح ي ح ة عارف انت لما تيجي ت ق ر ف انت مش نار ربنا تقول لي ايه ولا تشتروا تشطى تشترو. ت طب الصله هي ت ه ولا طه تيه اما اللي بتقولي طال و الشين طش غلط والتيه التانيه تقول طه طش ط ا لا ت ش ت ا ء شوف ت ش ت ا ء اما ا ل ع م ل ي ة دي علشان ا ل ر أ ء يا سيدي ا ل ر أ ي مفخم ه ن ق و ل ولا تشتروا ما انا بركز معاك على اللي انت خدته انت خدت كل ا ل ف ر و ف وارجع واسمع ا ل ش ر ا ئ ط من الاول ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي مدود ط ب ي ع ي ة وفوق اليه الالف عشان تمدنا حركتين انت شايفها هيك ما انت فاتح معايا ا ل م ص ح ه ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا طلع لسانك في ا ل ث ا ء وشوف النون م ر ق ق ة إ ن م ا النون عليها ايه التنوين ثمنا التنوين اللي خدناه بعدها حرف من حروف الايه ه اهو كده الاخفاء يبقى ح خ ف وغن ثمنا قليلا واخد ب ا ن ك طيب تنوين شوف ثمنا ت ن و ي ن ه و ب ع د قاف فاخفيناها ي طب وتنوين تاني ه م لكن بعد واو الواو من حروف الايه الادغام ها ا ل ه ل ق و ل قليلا و إ ي ا ي ايه الله الفرق بين داود الفرق ا ان القاف م ف ت و ح ة وفي ا ل ن ق ط تبقى بدون ش د ة انما اسمع الواو بقى لانها من حروف الادغام دي ثمنا قليلا و واياي ف ك أ ن الواو عليها شده واياي ايه بقى ها فتقول فتى ولا ف ت ة على وزن ف ت ة كده ش و ف ف ت ة ق و ن الفه احنا خدناها دلوقتي والتاء دائما ترقق في ا ل ق ر آ ن ا ل ق ا ف ي المفخمه ة فاتقون اوعى تقولي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل انا عايزك تبقى دقيق في النطق ودقيق في السمع شوف شو ق د بالك متقولش ا ولا تلبسوا الحق الحق يا رجل قال اولا اللام دائما م ر ق ق ة الا في لفظ ا ل ج ل ا ل ة فتيجي هنا وتقولي قل الله ايه ان شوف ان ر أ ى والحا دائما في ا ل ق ر آ ن ح شوف حسن حمدي ح ل ا و ة شوف ح ح ح حز مش ح ح ح شوف ح لا الحا ء في ا ل ق ر آ ن ح ولا تلبسوا الحا ء مش الحا ء خد بالك كل حا ء في ا ل ق ر آ ن ر أ ى ترقق دائما أ م ا قلتلي ليه الحار اه علشان القاف هي مفخمه القاف جنب ا ل ح ا ه انت قلت مالك ا ف ما تنطق كل حرف على حاجه ل و ح د خلاص ولا ت ل ب س الحق、قاف. رجع شفايفك على ه ي ئ ة ابتسامه حتطلع معاك الحار دي الحار وبعدين هت ا شفايفك على ه ي ئ ة ق ب ل ة حتطلع القاف تقول لي ايه ده م ع ق و اقولك اه ما هو بالتمرين ا ل ق ر آ ن ما هو الا ايه, إيه؟ ت م ر ي ن بالفك خلاص ولا تلبسوا الحق بالباطل بالباب يا راجل ا ل ب ه ادخلوا عليهم الباب ولا الباب. الباب شوف الباب ولا تلبسوا الحق بالباطل وقلتلي بالباطل لي عشان الطق ب ر ض و مفخم واخد ب ا ن ك فايه ا ل م ش ك ل ة لما ب ي ج ي حرف منفخم جنب حرف مراقب ق ر آ ن سهل جدا جدا احنا بنقول ثمانيه ع ش ر ي ن ح ر ف اعرف مكالج الحروف ايه وانت حتستريح ولا ت ن ب س و ا الحق بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق ب ر د عشان تعرف ان ا ل ق ر آ ن سهل شوف وانتم طبعا احنا خدنا حروف الاخفاء كله ا نون س ا ك ن ة يعني ايه نون س ا ك ن ة يعني بدون تشكيل معلهاش ا لا ض م ة ولا ق ص ر ة ولا ها س ا ك ن ة بعدها ت ا ء التاء من حروف الايه؟ الاخفاء يبقى اذا ح ظ ن ي وقت شوف وانتم اوعى تضرب لسانك في ح ا ل ق بوقك وتقولي و ا ن لا متستعملش ا لسانك وانتم تعلمون واتعلم من ك ل م ة تعلمون دي لانها حروف كلها م ر ق ق ة وانت بتقولها ص ح ي ح ة شوف تعلمون شوف اللام شوف لما انت قلت ايه الحق ا ل شوف جيت هنا بتقول ايه تعال لا, لا اهي شوف اللام دي لا خلاص واقيموا ا ل ص ل ا ة قاعدين وقلت انا غ ل ب ط ب ارجع للكلمه اللي قبلها انت لسه عايز دلوقتي وانتم ش و ف و الواو ما الواو دائما م ر ق ق ة هي و أ ن ت م جيت هنا قلت واقيم وياراجل ما هي هي الواو قول بقى وا واذا قلت و ا ح د قول آ و ا ل ه م ز ة في ا ل ق ر آ ن دائما آ أ ح م د أ ج ر ي أ م ش ي ت و ق ك ت بالك إ ذ ن متقولش ا و ا ا الله م ا ن قلنا و لي برضو علشان ا ل ق و قف ثخينه ادي كل حرف حق و أ ق ي م شوف و ا و ا ق ي م ا ل ص ل ا ه اوعى ت ق و ل ن ا ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة الصاد مفخمه اللم إن دائما انا قلت لك م ر ق ق ة الا اذا كانت في لفظ الجلاله سواء مفتوح او مضموم انما عدا ذلك م ر ق ق ة دائما و ا ق ي م ا ل ص ل ا ة شوف ا ل ص ل ا ة هاتلي ش ف ي ف ك على هيئه ق ب ل ة الصلاة ر ج ع ل شفايفك على ه ي ئ ة ا ب ت س ا م ة عشان ل تيجي اللام الصاء لا مش ا ل ص ل ا ة ا ت معايا لا واقيموا ا ل ص ل ا ة اوعي تقولوا الصلاه, أو الصلاة. ها. التاء ا ل م ر ب و ط ة دي اذا وقفنا هتتحول الى ه واقيموا ا ل ص ل ا ة انما عند الوصف ر أ ى الته دي واقيموا ا ل ص ل ا ة وشوف ا ل ص ل ا ة وبرضو الوصف دي م ر ا ف ق ة و آ ت و ا ل ز ك ا ة الهمزه اللي بتيجي بنص السطر وبعدها قالت دي حناخد حكمها بعدين لان احنا لسه ماخدناش الحكم ده وآتو بالواو وتنطق نحول الواو وآتو هتقول القرآن بتكتب الزكاة الزكاة بتكتب بالوو دائما في القرآن وتنطق بالالف نحول الوو الى ايه؟、ألف. الزكاة خلاص؟ الزكاة لي بقى في وارقعوا ايه؟ و, وفي و... وحنا قلنا وقفين ما انتا لسه و ا ل د ن و و وانتم واحنا قلنا واقيم متقولش بقى و ا ر عشان ل تعرف ان ا ل ق ر آ ن سهل ولو كت ب ل ك من حرف هتعرف بقيه الحروف كلها صح منقولش و ا بردو ومنقولش قا هنقول واركعه قا قاء يا ر ا ج ي واركاه ب ر ض و رجع ش ف ي ت ك على ه ي ئ ة ابتسامه عشان ل ا ل ك ا ب دي واركعه ك ق... ا شف واركعوا مع الرافعين الراء ا الرا ل م ف ت و ح ة دائما م ت خ ص م ه ما دام راء عليها ف ت ح ة تبقى راء على وزن تقول الرا. تقول راجل ت ق و ل ا ل ر ان ع ي الراء عمرت اللي و ا تعالى ح د ا ا ر جاتلك ل ل و يا راجل راجل ذ ك ر ان ر ا اذا ء جات ل في ا ل ق ر آ ن ما دام م ف ت و ح ة تبقى راء واركعوا مع الرافعين أ ت أ م ر و ن الناس بالبر أ ن ا قلتها ص ح ي ح ة عارف إ ن ت بقى تقول ل ي إ ي ه أ ت أ م ر و ن ه اقول لك ما انت لست ياخد الهمزه آ ه قلت لك أ ح م د و أ ج ل جيت أ ن ا برضه تقول إ ي ه آ ه واته اته دائما ته ا ت ح ي ا ت ا من عند الله شوف ته ا تعالى تعال الله ا ل عما ي ص ف و شو بلك فتا بسات ا ل ق ر آ ن د ا ئ م ان تا ء إ ن م ا جاتنا لك تقول لي إيه أ ط ا ق و ن ن تا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا ت ا نتا نتا نتا ن ت نتا نتا نتا ن ت و نتا ن ت أ م ر و نتا ن ا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا نتا ل ت ا نتا نتا نتا نتا د ت ا نتا نتا نتا ن ت نتا نتا نتا ل ت ا نتا نتا نتا نتا نتا نتا ن ا ن ا نتا ن ب ا ن ب ا نتا نتا ا ل ر أ ي ترقق عند الوصل وعند الوقف و خ ب ا ن ك ل أ ن ه ا م ك س و ر ة وقبلها مكسوره وحناخد حكم ا ل ر أ ي دي فيما بعد ان ا ل س وانت خدتها خدنا دلوقتي النون شاء ك ن السين اللي بعدها ا إ ف ا ل س ي ن من حروف ا ل إ ف ا وقلنا ء وحنظن نقول ما شيء وتنسون لا نقفي والغنا وتنسون ووعه تنسى الغنا والغنا بمقدار حركتين خلاص وتنسون مين يقول لي دي بقى أو انفسكم اه ن ح ن قلنا يا راجل الهمزه ترقى وعندي النون شكلها وبعدها الفه والفه من حروف الاخفاء ودي ع ل ى ش م ن تنطقها تذكر إ ن ك رايح لدكتور ل الانف حتقول أ ن ا رايح لدكتور الانف تنفع انف امت و ق د ر دلوقتي حنقول إ ي ه أ ن ف س ك م ر أ ى ها وتنسون أ ن ف س ك م واخفي اخفي النون خلاص أ ن ف س ك م و أ ن ت م برضو اتهجت لنا وقبلها ا ل ن و ن سكنه ن س ك ن ة وبعدها التاء من ح ر و ف ا ل إ خ ف ا ء حغن و ر ق ي والغن بمقدار حركتين لا تزيد ولا تنقص و أ ن ت م ها تتلون الكتاب شوف صحيحة تتلون ازاي قلتها ص ح ي ح ة ازاي تتلون التاتاه ء التاء و ا ل ت ه ء قلتها ص ح ي ح ة ل أ ن ه ا م ر ق ق ة تتلون الكتاب والكتاب كلها مرققه أ ل تعقلون غ ن ص احنا قلنا تعالى اه تهوي العين ترقى انما ا ل ق ا ف ه ي المفخمه ي فمتقولش ا افلا تعقلون ت ع ل ا تعب ت ع واخد بالك ت ع وخلي ا ل ع ن تباع باع كده افلا تعقلون والقاف بينها انها م ك س و ر ة افلا تعقلون واستعينوا واستعينوا كلها م ر ق بالصبر ب البيت ر أ ق ه ا ت ق و ل ش بالصبر بالصبر بالصبر و ا ل ص ل ا ة ا و ع تقولي و ا ل ص ل ا ة من تخت الواو وانا كل م ر ة ه ق و ل ك على الواو من تعرف ان الواو دائما مراقبه هتيجي ب ر ض ه هنا وتقولي واستعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة و يا ر ا ج ي و ا ل ص ل ا ة شوف ش و ف النغمه اللي فيها و ا ل ص ل ا ة وانها احنا اتفقنا ان كل نون عليها ش د ة لازم تغني ل و ه ا وانها هتقول و لازم تقف عندها وتغنيها بمقدار حركتين وانها ل ك ب ي ر ة لكبيرة التاء ا ل م ر ب و ط ة دي عليها ايه ضمتيه تنوين ل ك ب ي ر لكبيرة طب وبعدها ايه ه م ز ة ا ل ه م ز ة من حروف الابهار انتخدتها ارجع واسمع لل... للي ل احنا قلناه قبل ك ي ف ا ذ ا ه ن ا مش هاغن ه ن ق و ل لا ك ب ي ر ة الا اوعك قول لي لا ك ب ي ر ة الا لا اقولك خ ط أ تقول لي خ ط أ ليه اقولك ل ده تنوين وبعده ه م ز ة خلاص يبقى ما اغنش هنا ه والتادي هيه بتحول الى هيه عند الوقت لا ك ب ي ر ة عند الوصف لك د ي ر ة إ ل الا خ ص إلا على الخاشعين اوعى تقولي الخاشعين كل قهوه القران مادام إلا على ا م ف ت ق و ل لي ح ل خاص ا الخاشعين ش ع ي ن ل خ الذين يظنون او بقى عارف انت بقى لو انت دقيق تقول لي ايه الذين يظنون انما لو انت مش دقيق هتقول لي ايه الذين يظنون ش و يا, يا يا يا يا يا يا يا احنا قلنا يا يا ن ا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي يا يا يا يا يا يا يا ي يا ما فيش ح ا ج ة في ا ل ق ر آ ن اسمها ياه دا ي ا خ ذ ا بيغنوها يقول لك يمها الذي ن ياه دا هم بيغنوها احنا مش عارفين نقول ا ل ق ر آ ن صحيح تقولي ياه يظنون الذين ي ا يظنون وانت خدت النون اللي عليها ا ل ش د ة لازم تغني الذين يظنون انهم كلها م ر ق ق ة وحاول ت ص ل ح ه ا م ر ق ق ة ملاقوا بقى الذين يظنون انهم ملاقوا ملاقوا ولا ملاقوا ملاق نحن قلنا ا ل لا م ت ر ق ق دائما في عموم ا ل ق ر آ ن الا اذا جات لفظ الجلاله ا ل م ف ت ح ه والمضمون متقولش ا ملاق ملاق ملاق ربهم كل ر أ ء في ا ل ق ر آ ن ما دام م ف ت ح ه انت قراصه انتهى راء ربهم و أ ن ه م شوف بقى م ر ق ق ة ازاي قلت و أ ن ه م صحيحه ا ل ذ ن و أ ن ه م والنونه هي م ش د د ة و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون وجراء برضه م ت ق م ة راجعون يا بني شوف انت قلت فوق يظنون يا, يا وجيت هنا قلت ايه يا بني اهي اليادي يا ش ي اهي اليادي النطق الصحيح ب ت ا ع يا بني يا بني ومج ب أ ر ب ع حركات عند الوصل علشان بعدها ه م ز إ ذ اذا وقفت تقول يا بني إ وصلت يا بني إ س ر ا ئ ي ل و إ س ر ا ئ ي ل ا ن ت خ د ت ه ا وارجعلها دلوقتي اذكروا أ ن ا ضميت دي. همزه ة دي م ز ة الوصل دي ليها حكم ه ن ا خ د ه فيما بعد إ ن شاء الله اذكروا نعمتي اظهر النون انها م ق ص و ر ة نعمتي ي ن نعمتي التي ش و ف كل الحروف م ر ق ق ة زيك ش و ف مفيش ا اي م ش ك ل ة ز ي في النون نعمتي التي اهو عندك المد المد الي ل فوق ا ي ا ء لانه بعد المد همز وما دام عندي م د وبعده همز لازم امد اربع حركات عند الوصل اذا وقفت امدها حركتين و ح ن أ خ ذ ا ل أ ح ك ا م دي فيما بعد إ ن شاء الله نعمتي التي أ ن ع م ت شوف أ ن ع م ت قلتها ص ح ي ح ة ازاي شوف آ ه أ ن ع م ت شوف مرقاق كلها انعمت عليكم وعليكم كلها برضه مرقاق و أ ن ي النون اوعى تنسى تغنى حركتين و أ ن ي ه ن ق و ل ايه بقى فضلتكم غلط اه مش بقولك ا ن ب الفه دائما ل فه سوزي وفاديا وفاروق فه مش فاض واني ايه فضلتكم الفه حاول تطلعها م ر ق ق ة واللام لازم تطلعها م ر ق ق ة متقولش ا فضل اه فضل لا فضلتكم الظهر ا ل م ف خ م ة في هذه الكلمه خلاص فضلتكم العالمين ما فيهاش مشاكل كلها مرققه واتقوا يوم ا غلط الصح اه واتقوا و ا ت ا شوف و ا ت ا الاول و ا ت ا وبعدين اديني بقى ا ل ق ف م ف خ م ة واتقوا يوم ا شوف يوم بقى دي شوف الياء بتاعت يوم دي مرققه ازاي عرفت بقى ان ا ل ق ر آ ن س ه وعرفت ان الياء دائما في ا ل ق ر آ ن يا مش يا عز واتقوا يوما لا عند تنوين وبعد التنوين لا و إ ح ن ا قلنا ا ل ل ا م من حروف الادرام و ا ل ل ا م تبقى ادرام كامل, كامل بدون غ ن ة إ ذ ن لما تجيني ح ا ج ة ج زي د ة م ا ق ل ش يوما لا لا يوما لا ادرام كامل بدون غ ن ة متغنش ا هنا عند اللام وعند الراب و إ ح ن ا خدنا الحاجات واتقوا يوما لا تجزي الجيل نقلقلها و إ ح ن ا لسه ماخدناش الحكم ده ه ن ا خ د ه فيما بعد إ ن شاء الله لكن مؤقتا بنقول لا تجزي خلاص نفس شوف النون دي شوف الف شوف السين كلها مرققه شوف طلعه ازاي سليمه ازاي لا تجزي نفس ط ب تنوين هي ضمتين نفس وبعدها عين العين من حروف الايه؟ الابهار يبقى انا مش هاغني هنا ه ق و ل نفس عنه ما غنش ها كل تنوين ب ع د علم ما غنش وانتخدتها قبل كده وارجع ليها وشوفها لا تجزي نفس عن نفس نون سكنه يعني ايه نون سكنه يعني بدون تشكيل تبصلها عليها لا فتحه ولا ض م ة ولا ق ص ر بعدها نون بيحصل اضرام النون دي نون اضرام شوف عن نفس شوف ادغام ت الزيت ما هو الادغام دخول حرفه حرف بدخل ايد بجيلي اه دا الادغام بدخل حرفه حرف عن نفس ها؟ شوف عن نفس ادغام و ق ذ بالك ادغام دي و ي ن ا لا تجزي نفس عن نفسي شيئا طب وبرضو بعده تنوين عن نفس تنوين لكن بعد شين الشي من ح ر و ف ا ل إ خ ف ا ء وانتخبت ح ر و ف ا ل إ خ ف ا ء وارجع واسمع عن نفسي شيئا وشيئا كلها مرققه طيب تنوين ب ر ض و عندنا شيئا وبعد واو اللي هو من ح ر و ف ا ل إ ض غ ا م يبقى حغن و ك أ ن الواوده ا ي عليها شاذه اسمع شيئا ولا ش ك ر شيئا ولا, شيئا ولا يقبل ولا ي القى بالقلقله وانت ب ر ض و ماخدتش حروف ا ل ق ل ق ة ه ن ا خ د ه ا ب ر ض و فيما بعد إ ن شاء الله ولا يقبل منها م نون ه شكل نون شكل عليها السكون بعدها هيك الهيك من حروف ا ل إ ظ ه ا ر وعلى ف ك ر ة حروف ا ل إ ظ ه ا ر النون بتاعتها لازم تبقى عليها السكون خلاف حروف الاخفاء معلهاش حاجه、خلص. ولا يقبل منها ش ف ا ع ة كلها حروف مرققه ش ف ا ع ة تنوير وبعده ايه و ا ل و من حروف الايه؟ الادغام ل ش ف ا ع ة ولا خلاص ولا يؤخذ. ولا يؤخذ منها خدنا منها عدل إ ذ دال ب ن ق ل ق ل ه ا وانت برضه لسه ماخدتش ا ل ق ل ق ل ة ولا هم ينصرون ن و ن بعدها صاد الصاد من حروف الاخفاء ن و ن سكنه بعدها صاد يبقى حغني و ح ق ي ولا هم ينصرون خلاص و إ ذ نجيناكم و إ ذ كل بال في ا ل ق ر آ ن طلع فيها لسانه و إ ح ن ا قلنا ث ل ا ث حروف بنطلع فيهم ل س ا ن ا لازم الزال ا ل ت ا ل ظ ه واحنا قلنا علشان ماتنساش الحروف ديك ظلم ثعبان ذ ب ا ب ة شوف الظه بطلع لساني ظلم ثعبان ا ل ث بطلع لساني ذ ب ا ب ة عشان ماتنساش أ و دي الحروف اللي بتطلع فيها ايه طرف لساني و إ ذ نجيناكم نجيناكم كلها م ل ف ق م نيل ق ه م ز ة في وسط ا ل ص ط ر بعدها ل فهي حكمها بسيط كل ه م ز ة في وسط ا ل ص ط ر هتلاقي بعدها ل ا عشان تمداها حركتين وتقول ق ل ل عارف بقى لو ا ل ه م ز ة دي هي على الالف تقول ايه ل ه على طول كده ماتهاش في صدفه ا ل ه م ز ة في وسط السطر بعدها مد تقول آ ل ا ل ق ر آ ن إ ن م ا لو ا ل ه م ز ة فوق ا ل أ ل ف تقول إ ي ه قال عرفنا بقى وهكذا في عموم ا ل ق ر آ ن من قال سرعوي كتير أ و ي ناس تغلط وتقولي سرعه ونشر ل لك إيه ما أ ت م خ د الحكم ده فأنا مش ده ك ز ع ل يا ك لك وهقول إن ل ر أ ا ج ه ترك وبعدين حتعرف حكم الرؤى ايه خ لكن ا ص ل رققلي الرقد ايه عند ا ل ت ل ا و ة قولي بتزعموا يسومونكم شوف المدود دي يسوموا قد بعض المدود قد بعض اسمه م د ط ب ي ع ي يسومونكم سوء اه دي اللي مدها اربع حركات اجباري ها لازم تمد المد ده اربع حركات اسمه مد واجب خلاص ليه المد و ا ل ه م ز ة في ك ل م ة و ا ح د ة واحنا حناخد الحكم ده لكن لازم تعرف ان المد ده متقولش ا سوء يسومونكم ا سوء سوء العذاب لا سوء العذاب عند الوصل وعند الوقت ده مد لا واجب لازم تمده يسومونكم سوء العذاب、ألعب. طلع ل ش اهو ك ي ذ ب ح ن برضي ده له يذبحون ب ن أ المد ء الواجب ا ل لازم ي ل تمده برضه أ ر ب ع حركات ل أ ن المد و ا ل ه م ز ة في ك ل م ة و ا ح د ة واحنا حناخد الحكم ده إ ن شاء الله بالتفصيل أ ب ن ا ء ك م ويستحيون كلها م ر ق ق ة نساءكم شوف المدود شوف المد لانه بعده همزه ك ل م ة و ا ح د ة لازم عند الوصل وعند الوقت نساءكم وفي ذلكم ر أ ق كلها ح ر و ف م ر ق ق ة بلاء اهو ده برضو المد اللي لازم نمده اربع حركات عند الوصل وعند الوقت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 اقول لك م ا تنطق ا ل نون ديل كامل عند ا ل ا ي ه عند ل و ص ل اسقطها من النطق تثبت عند الوصف تقول بلا ام من انما هو ده مشوار بس ع ل شان تعرف انك اذا و ق ف ت ع ل ي ه اي ل أ سبب وكبنا انما عند ا ل و ص ل اسقطها اشبك المين معا ل ر قول من ربكم وهكذا في عموم القران نون ستنا بعدها ريت اسقطها من النطق أ ظ ن س ه ل ة بلاء من ربكم تقولي بقى عظيم ق ل ن ا بدا ي ص ح برضه ت ق و ل على العين ع العين يا ش و ف عن نفس ش و ف لا تجزي نفس ايه عن قد العين جيت هنا وقلتلي عظيم ما انت لسه قايل يا راجل ع ن و ق ل ت أ ن ع م ت قلت اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت جاي هنا وتقولي عظيم ما هي العين كلها في ا ل ق ر آ ن واحد ع ل ع عبد العزيز وخد بالك فمتقولش بقى ع ا وقلنا ليه ع ع عشان الظهر هي م ف خ م ة انت مالك من م الظهر قل للعين مرققه ها؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم خلاص ط ب اتعب ف معي المصحف و ح ن ب د أ ن ق ر أ اللي خدناه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون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 اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم و إ ن ي فضلتكم على ا ل ع ا ل م واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه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 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم و إ ل ى أ ن ن ف ت ق ي في د ر س ق ا د م إ ن شاء الله نتمنى لكم أ ن تكونوا جميعا من أ ه ل ا ل ق ر آ ن والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته